َّرينَ كَثَروا وَفضَدُّ عَن سَبيل اللهِ أَضَلَّ أَعملَهَُّرينَ تَفَروا وَقَّ عَ سَبيللِ أَضَلَّ أَعمالهُ وََّذينَ آممَنُ وَعمِل الصَّالِحَاتِ وَآمَنوا بِمَان الزِلَ على مُحَمد والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم تفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كثر عنهم سيئاتهم وأصبح ذا لهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا استبعوا الحق من ربهم فذلك يضرب الله للناس أمثالهم, الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى فإِذَا نَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها فإن من تم بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ذلك وَلَو يَشاءُ اللههُ لن تَفَرَ منِنهُم وَلا وَلَ يشَاء اللهًا تَفَرَ منِن أُ وَلاات وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن تضِلَّ أَعْمَالُهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ ويصلح بالهم ويدخلهم الجنه عرفها لهم ويدخلهم الجنه عرفها لهم يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم يا ايها الذين امنوا ان يَنصُرُ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَحْوَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ تَرَكُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ قالك بانهم تركه ما انذله فاحبط اعنا لهم افلم يسيروا فِي الارض فينظرو كيف كان عاقبه الذين من قبلهم افلم يسيروا في الارض فينظرو كيف كان دنا الله عليهم دنا الله على البيت وللكافرين امثالها وللكافرين امثالها ذلك بان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لهم ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ الذين آمنوا وأن لَا يُؤْمِنُ بِالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ لا الْكَافِرِينَ لَا